وأن لا تحلو على الله إني أتيكم لتلقاء عميد وإني عذت بربي وربكم أن توجود وإن لم فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّهَا أُنَّهَا أُنَاءِ قَوْمٌ مُهِرِمُونَ فَأَسْرِمْ عِبَادِي لَيْلًا أن إِنَّكُمْ يُتَّمَعُونَ وَاتْرُفِ الْبَحْرَاهُوا إِنَّهُمْ يُنْدُمْ كم ترثوا من جناب وعيوب وجوع ونطال كريب ونعمة كانوا فيها فاكرين كذلك وأورتناها قوما آخرين فما مكت عليهم السماء والأرض وما كانوا غريب وقد نجينا بني سائل من العذاب المهيد من نَذَرْنَا مِنَ الآيَاتِ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فأتوا بآبائنا إن كنتم طادقين أهم ضيرون أمضعوا تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا يرينين لا قلقناه لا إلا في الحق ولا